لك الحمد كما لا عليك أنت كما اللهم كما ا ب وعبوه سبحانك سبحانك نقصي لا عليك ثناء أنت ا علنا اللهم أثنيت صل على سيدنا محمد الفاتح لما أ غ ل ق والخاتم لما سبق ناصر الحق في الحق والهادي ل ل ص ر ا ط المستقيم صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه حق قدره ومقداره اللهم اكرمنا بنور البحث و أ خ ر ج ن ا من ظلمات الوهم وزدنا علما ء برحمتك يا أرحم, الراحمين. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين لقد تعرفنا في ا ل م ح ا ض ر ة ا ل س ا ب ق ة في الكلام على فساد الوضع قلنا معنى فساد الوضع أ ي أ ن لا يكون الدليل صالحا لترتيب الحكم عليه هذا الدليل ليس صالحا لترتيب الحكم عليه وذلك أ ن و ا ع مثل استنتاج تمام التخفيف من التغليق أ و استنتاج تمام التش... التخفيف تمام من ا ل ت ض ي ق التوسيع من ا ل ت ض ي ق أ و النفي من ا ل إ ث ب ا ت أ و ا ل إ ث ب ا ت من ال... نفي أ و يكون ا ل ع ل ة التي استدل بها المستدل ا ل ع ل ة التي استدل على ا ل و م ع ي ه العله التي استدل بها المستدل هذه ا ل ع ل ة ي دل النص أ و الاشماع على أ ن ه ا تدل على نقيض الحكم على أ ن ه ا تدل على نقيض ل ي ش الحكم تمام هذا و عرفنا هذا هو هذا هو عرفنا بعد ذلك كيف من اعترض عليه بفساد الوضع كيف يجيب الجواب ب ي ش بتقرير النبي تمام ب أ ن يبين أ ن دليله صالح لترتيب الحكم أن يبين أن د ل ي ل ه صالح الحكم لترتيب في هذه ا ل م ح ا ض ر ة بنطرق إ ل ى حاجتين ا ل ح ا ج ة ا ل أ و ل ى دليل قادح دليل اسمه فساد الاعتبار فساد, فساد الاعتبار هذا بسيط جدا ب أ ن يدل الكتاب تمام ب أ ن يكون الدليل مخالفا يعني القياس مخالفا لنص من الكتاب أ و ا ل س ن ة أ و ا ل إ س م ا ت متى ما خالف تمام الدليل الكتاب أ و الكتاب أ و ا ل س ن ة أ و ا ل إ ج م ا ع نقول هذا قياس فاسد الاعتبار هذا قياس فاسد ليش الاعتبار هذا هو تعريف ركز م ه هذه النقطه الاولى هذا بلا شك انه قادر ا ل آ ن السؤال قد ي س أ ل ن ي البعض يعني ما الفرق بين فساد الاعتبار وفساد الا بالوضع نقول بينهم عموم وخصوص من وجه عموم وخصوص من إ ي ش بالوجه يجتمعان ن م ا يكون الدليل غير صالح لترتيب الحكم تمام ويكون مخالفا لنص كتاب أ و سنه او ش ي ويفترقان حينما يكون الدليل غير صالح لترتيب ا ل ح ك م لكنه ليس مخالفا لنص كتاب أ و س ن ة أ و إ ج م ع هنا يوجد فساد الوضع ولا يوجد فساد الاعتبار او يكون صالح ترتيب الحكم ع ل ى ه لكنه ا ف معارض بنص من ك ت ا ب أ و س ن ة أ و إ ج م ع حينئذ يكون فساد الاعتبار هنا فساد الاهل الوضع اذن تاره يجتمع تاره ي أ ت ي فساد الوضع وحده ا ا ر ت ان ياتي فساد الاعتبار هذا ا واحدة ه الاجتماع والافتراض يسمون ه عموم وخصوص من الوجه عموم وخصوص منه طيب إ ذ ا رد ع ل ي ه ل أ ن جياسك هذا فاسد الاعتبار كيف ترد عليه هناك ف ر ق للرد هناك ف ر ق للاشيء ياتي معنا ويتكلم ب عليه إ ذ ن أ و ل ح ا ج ة ما هو فساد الاعتبار ثاني شيء ما الفرق بينه وبين فساد الوضع ه ذ ا ل شيء كيف يجاب عن الاعتراض بفساد الاعتراض بفساد ا ل ا ع ت ر ا ر امر ش منكم أ بسم الله ب ح م الله وسلم ا ل ا على رسول الله قال ابن س ن ع رحمه الله تعالى وارض ه ونفعنا به وبعلومه وسائر و م ه الصالحين في دارينها ومنها أ ي من القوادح فساد الاعتبار ب أ ن يخالف الدليل نصا من كتاب أ و س ن ة أ و إ ج م ا ع او إ ج م ا ع ن خالف نصا من كتاب أ و س ن ة بيان للنص أ و إ ج م ا ع معطوف على النص نصا أ و إ ج م ا ع إ ي ش النص كتاب سنه بالبيانيه ماتم ك أ ن يقال في أ د ا ء الصوم الواجب صوم واجب فلا ي س ك نيته من النهار كقضائه فيعترض ب أ ن ه مخالف لقوله تعالى والصائمين والصائمات إ ل ى آ خ ر ه ف إ ن ه رتب فيه ا ل أ ج ر العظيم على الصوم كغيره من غير تعرض للتبييض فيه وذلك مستلزم لصيعته بدونه و ب أ ن يقال لا ي ص ح ء ق ر ض الحيوان لعدم انتباههه كالمختلطات فيعترض ب أ ن ه مخالف لخبر مسلم أ ن أ ب ي رافع انه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا وردر استثلاث بكرا استسلف بكرا استسلف بكرا وردر م ب ا ع ي ا نعم وقال إ ن خيار الناس أ ح س ن ه م قضاء ً والبكر في ف ت ح البكر بكرا بكرا بفتح الباي بفتح الباي الصغير ب بفتح الباي ر ا ل من ا ل إ ب ل و الرباع و الرباعي ء و بفتح الراي ما دخل في ا ل س ن ة ا ل س ا ب ع ة و ك أ ن يقال لا يجوز للرجل أ ن يغسل زوجته ا ل م ي ت ة ل ح ر م ة النظر إ ل ي ه ا ك ا ل أ ج ن ب ي ه فيعترض ب أ ن ه مخالف ل إ ج م ا ع السكوت في تفسير علي خ ا ت م ة رضي الله عنهما、طيب. قال ومنها أ ي من القوادح فساد الاعتبار ما هو فساد الاعتبار ب أ ن يخالف الدليل مطلقا ومقصودنا هنا القياس الذي مشتمل على العلم نصا والنصر يشهد من الكتاب و ا ه او إ ج م ا ع ا متى ما خالف القياس نص أ و إ ج م ا ع نقدح في هذا القياس بحاجه س م و ه ا فساد الاعتبار يعني ما اعتبر به القياس غير صحيح هذا فساد الاعتبار ركز معي ف س ه ذ الحفاظ ايش امثلته لا بنجيب مثال مخالف للنص ف من الكتاب ثم مثال مخالف للنص ف من ا ل س ن ة ثم مثال مخالف للنص ف من ايش للاجماع ن ا م ل اول بدر داب ا ل ح ن ف ي ة ايش قالوا الحنفيه ة ا ي ن ص د و ا يا الحنفيه ا ل ح ن ف ي ة قالوا ايش نحن نستدل ف غناء نريد نحج الحنفيه نريد نحج الحنفيه الحنفيه ايش يقولونهم يقولون الصوم الواجب ما يجيب فيه التبيت لا لكن القوائم يجيب فيه التبيت او لا القوائم يجيب فيه التبيت الفرق لا دام ما ي ج ي فيه ا ت ب ي ت نحن نقول لهم ايش ما نسوي قياس وده من اجل ن ح ج نقول لا يصح صوم الفرق ظل القياس لا يصح صوم الفرض ب ن ي ة من ا ل س و ا ج قياسا على, أداء على قضاء الفرض لا يصح ب ن ي ة من النهار بجامع كل منهما صوم واجب حقا القياس يعترض عليه ا ل ح ن ف ي يقول قياسكم بزمعين هذا بزمعي. قياسكم هذا فاسد الاعتبار لما يا حنفي أ ن ت م خالفتم النص أ ن ت م خالفتم النص أ ي نص خالفنا قال إ ن الله مدح الصائمين والصائمات ووعدهم بالثواب الجزيل و ا ل أ ج ر العظيم قال تعالى والصائمين والصائمات إ ل ى ان قال وذاكر الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره و أ ج ر ا ايش ح ظ ي م ه والله ذكر الصائمين والصائمات لا ذكر م بيت و... للنيه ولا ش ي و أ ن ت م تقولون أنه ما يصح ا ل ص ا م الا ب م بيت لو كان يصح ما يذكر ربي في ا ل ق هم يعتمدون عليناها تبع واضحه واحد منكم ب يستغرب ب ي ق و ل ل يا ا س ت ه ذ في ا ل ح ن ف ي يعتمدون علينا بهذه ا ل آ ي ه من المشاكل ما يقول لي ليش يعني ك أ ن ه م دلالتهم ق و ي ة من ا ل آ ي ه لكن ي ن بيني وجه ا ل د ل ا ل ة ح ق ا ل ح ن ف ي ه هيا إ ح ن ا هتفضل كيف هذا درستموه في ا ل و ص و ل هذا تقدم معكم في ا ل س ن ة الماضيه ا ل س ن ة ا ل م ا ض ي ة تقدم معكم على آه سلام ا آ يا تيم انا صاحبنا ها عليك أ ن ت نعم أ ن ا ف ت ر ة ما اسمع لماذا الحنفي قالوا إ ي ش وجهتهم اقرب لكم الثعلب اسمعوا الحنفيه ا ل أ ص ل عندهم ا ل ل غ ة ولا الشرع ا ل ح ق ي ق ة ا ل ل غ و ي ة ولا حقيقه ش ر ع ي ة الحقيقه ا ل غ و ي ه لان الحقيقه الشرعيه ناقله عن اللغه فاللغه هي الاساس ه ؤ ل ا اللغه هي الاساس عند الحنفيه ولهذا سنلغي الايات نحن برد عليهم و ق و ل المراد الصائمين الصيام له الشرعي الصيام الشرعي وهم عندهم الصائمين الصيام اللغوي الذي هو لها م س ا ك ف أ ن ت م حينما تريدون أ ن تثبتوا شيئا جديدا في م ا ه ي ة الصيام وهو تبييض النيه وتقولون لا وجود للصيام مع عدم وجود التبييض هذه ز ي ا د ة على النص ز ي الله د ة ع ى ا ن ص ا ل ل قال والصائمين والصائمات والصيام في المراه والامساك أ د ل ه أ خ ر ى حدثت أ ن ه من الفجر الى غروب الشمس بس ما في حاجه اسمها ن ي ة أ ب د ا هكذا يرى و اذن هذا وجهته تمام اذن هذا المثال ا ل أ و ل لا أ س م ع كان يقال في أ د ا ء الصوم الواجب صوم واجب فلا يصح نيه ت من النهار كقضائه ه ي بنصيغ هذا القياس بنصيغ على ا ل س ب و ر ة بنصيغ باشرب ة نقول لا يصح صوم الواجب لا يصح أ د ا ء الصوم الواجب م ن ي ه من النهار قياسا على قضاء الصوم الواجب بجامع كل منهما صوم واجب ش ايش كل منهما صومون ا و انتبه ت ع ل م ا ل ص ي ا غ ة ب الاختبار ب ج ي ب لك نص بجيب ل ك نص دي م ر ة من المحلي ولا من ا ل ت ح ف ة ولا ف ي قياس كذا اقول لك حل اذا صغل قياس اتبه الاصل الفرع معرفين وين طيب قال اسمع فيعترض ايش وجه الاعتراف فيعترض ب أ ن ه مخالف لقوله تعالى ا ذ ن هذا إ ي ش لما ن ق و ل هذا القياس مخالف يعني هذا ا ع ت ر ا ض ب ا ف س ا د له الاعتبار هذا مخالف لقوله تعالى و الصائمين و الصائمات ا ل آ ي ة ف إ ن ه رتب فيه ا ل أ ج ر العظيم على الصوم كغيره من غير تتعرض ب ا ل ت ب ي ت فيه ولكن ذ يجب ان يكون مقاطع من المسلمين ويجب ان يكون مسلمين من الثواب ا ل ص ح ة ل ص ح ت ه ب د و ن هذا ه المثال اولا ل أ إ ذ هذا ا ل ق ي ا س مخالف ل ن ص ع ل ع ا ئ ل ه ا ث ن ي ء هذه الجوز ق ر د واحد سواء ان يقياس قال لا يصحب قرب الحيوان قياسا على ماذا قال قياسا على عدم جواز تمام المختلطات التي لا يمكن تمييزها ايش ا ل ع ل ة قال بناء على عدم ايش ت م ي ي ز بجامع ايش عدم ت م ي ي ز يعني ايش عدم ايش بجامع عدم الانضباط انتم تعرفون ايش الذي يصح قرضه كل ما صح السلام وفيه ص ح قرضه、هو. و السلام لا بد يكون ايش منضبط بالصفات التي تتغير في ا ل أ غ ر ا ض عن هذا القياس عندنا مباشره نحن بنقول هذا القياس هذا القياس فسد الاعتبار ل أ ن ه معارض بقول النبي معارض بفعل النبي صلى الله عليه و سلم أ ن ت تقول أ ن قرب الحيوانات ل يجوز هذا النبي س س ل م بكرا استسلف يعني اقترض بكر صغير من ا ل ا ب ل ورد رباعيا رد أ ك ب ر منه سنا رد أ ك ب ر منه سنا هل هذا قياس مخالف للنظر و لا مخالف للنظر او لا خالف النظر ل ا شك نص ن ص انظر ماذا قال قال و ك أ ن يقال لا يصح ق ر ض الحيوان لعدم انضباطه قياسا على ماذا كالمختلطات لا ي ص ف ق ر ب ه ا ل أ ن ه ا غير منضبطه ي ع ت ر ض بفساد الاعتبار ايش و ي ع ت ر ض ب أ ن ه مخالف لخبر مسلم عن أ ب ي رافع أ ن ه صلى الله عليه و آ ل ه و سلم استسلف بكرا و رد رباعيا استسلف بكرا و رد رباعيا تجل طيب وقال إ ن خيار الناس أ ح س ن ه م قضاء إ ذ ن هذا دليل على الجراس كيف تقول ا ن د ما يجوز هذا قياس مخالب للنص والبكر و بفتح البائع الصغير من ا ل إ ب ل والرباعي بفتح الراي ما دخل في ا ل س ن ة ا ل س ا ب ع ة و ك أ ن ه و وكأن ك أ ن ه ت م ا م هذا ث ا ن ي مخالف لنص من ا ل س ن ة مخالف لنص من ا ل س ن ة طيب ا ل م س أ ل ة التي بعدها تمام ا ل م س أ ل ة التي بعدها لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله صلى الله عليه و سلم ا ل م س أ ل ة التي بعدها هي مثال الثالث م خ ا ل ف ة ل ل ق ي ا س ة م خ ا ل ف ة لليس م خ ا ل ف ة للاجماع ماذا قال قال و ك أ ن يقال لا يجوز للرجل أ ن يغسل زوجته قياسا على عدم جواز ي أ ن يغسل الرجل امراه أ ج ن ب ي ة بجامع ح ر م ة النظر بجامع ح ر م ة النظر يعترض ب أ ن هذا مخالف للاجماع فقد أ ج م ع ت ال... فقد غسل سيدنا علي ف ا ط م ة ر ي الله عنهما ولم ينكر على ذلك أ ح د فكان ذلك إ ج م ا ع ا سكوتي بل ورد تمام ع ن النبي صلى الله عليه وسلم قال س ت ن ا ع ش ه لو م ث ل قبلك ل غ س ل ت ولهذا قال س ت ن ا ع ش ه لو استقبلت من أ م ر ي ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ا نسخه ها إ ج م ا ع هلا جواد ا يغسل لك رجل زوجته اجمع في هذا السكوتي وان كان سكوتي إ ذ ن هذا القياس لا عبره به ل أ ن ه مخالف لماذا اجمع انظر ماذا قال قال وكان يقال لا يجوز للرجل أ ن يغسل زوجته ا ل م ي ت ة ا ش العله ل ح ر م ة النظر إ ل ي ه ا قياسا على ماذا كالاجنبيه فيعترض ب أ ن ه مخالف ل ل إ ج م ا ع السكوتي في ت ص ي ل علي ف ا ط م ة رضي الله عنه تماما ا ل آ ن السؤال ركز معي ا ل آ ن السؤال م اللي بينكم خمسه ما هو الفرق بين فساد الاعتبار وفساد ل ه تمام يقول الفرق بينهم ن ع م و م والخصوص من و ج ه العموم والخصوص من ايش من و ج ه تمام العموم والخصوص ا ل م س ع تمام العموم تمام والخصوص ا ل م س ع اسمعوا نحن اول نعرف فساد الاعتبار ونعرف فساد الوضع بلا أنت ن فساد الوضع هو إ ي ش <تصفيق> أ ن لا يكون الدليل صالحا ً لترتيب الحكم عليه أن ل ان ي ك و ا لا ح ك م أن ل يكون الدليل صالحا لترتيب الحكم عليه أ ن لا يكون الدليل صالحا لترتيب الحكم عليه ت م ا م ومن أ ن و انواعه ع ه و م أ ن من الانواع, من الأنواع ولذا بالنص والاجماع أ ن ع ل ة المستجد تدل على ن ق ي ل برد, برد بينما بينما ف ش ا د الاعتبار هو م خ ا ل ف ة الدليل ا ل م خ ا ل ف ة الدليل للنص و ا ل ج م ا ث م ا ل اثنين لا يوجدان, يوجدان معنا بس ث ن ي ن فساد الاعتبار وحده أ ن يكون الدليل صالحا لترتيب الحكم لكنه مخالب للنص أ و للتفكير ثلاثه تمام فساد الوضع وحده ل أ ن يكون الدليل غير صالح لتفتيح الحكم لكنه تمام؟ غير ت مخالف ا م م غير ل ي ش ل نص الف دعاء او لا م هل هو العموم ا ل خ ص و ص ه ي س ت م ع ا ن معا ينقلوا فساد الاعتبار وحده فساد الوضع ايش وحده ا ن ق ر أ ا ل آ ن ا ل ع ب ا ر ة ا ق ر أ ا ل ع ب ا ر ة ونشرحها ا ق ر أ ا ل ع ب ا ر ة الان ع ب ا ر ة ا ل ه ا اقرا و ه و وهو, وهو اي فساد الاعتبار اعم من فساد الوضع من وجه لصدقه فقط من ن يكون الدليل صالحا للترتيب الحكم عليه وصدق فساد الوضع فقط لئلا يكون الدليل كذلك ولا يعارضه ن ص أ و اجماع و صدقهما معا ب أ ن لا يكون الدليل كذلك مع معارضه نس او اجماع له طيب وهو أ ي فساد الاعتبار أ ع م من فساد الوضع ب الوب... من وجه بس أ ع م من ه وجه أ ع م من وجه ه نال بينهم عموم و خصوص منه من الوجه قال لصدقه ي ف ق ط هذا م ع ل ى يسميه فضف يعني فساد الاعتبار وحده ل أ ن يكون الدليل ص ا ل ح لترتيب الحكم صالح لترتيب الحكم عليه لكنه مخالف لليش؟ أو لليش؟ للنص او الازمه بب... لا... هذه النقطه ولا اشهو رشاد الاعتبار وحده مكافاه الاعتبار وحده, وحده ان يكون الدليل صالح لترتيب الحكم لكنها مخالف طيب اثنين وصدق فساد الوضع فقط ايتو صدق فساد الوضع فقط متى قال ب أ ن لا يكون الدليل كذلك ب أ ن لا يكون الدليل يعني الدليل ليس صالحا لترتيب الحكم عليه لكن لا يعارض نص ولا اجفاء الاكشن من بابه ولا يعارض نص ولا هذا ترتيب فساد الوضع وحده هذا فساد الوضع ي ش و ح ه طيب قال و صدقهما معا و صدقهما معا يعني الاثنين معا و صدقهما معا تمام يعني صدق الاثنين معا كيف يعني يخ... فس... يجتمع فساد الوضع مع فساد ل ه ب أ ن لا يكون الدليل و كذلك يعني ب أ ن لا يكون الدليل صالح لترتيب الحكم و ا ش ع د و ا مع م ع ا ر ض ة نص او ا ج م ع له يعني إ ذ ا اجتمعت الاثنين اجتمع فساد الوضع مع فساد له الاعتبار إ ذ ن ا ل خ ل ا ص ة تاره يوجد فساد الوضع وحده تاره فساد الاعتبار وحده تاره يجتمعان فبينهما العموم والخصوص من و ج ه اعم من وجه واخص من وجه كل واحد منهم اعتبر تمام إ ذ ا انت ا ل آ ن ع ر ف ت الفرق بين فساد الاعتبار ف ه م فساد الاعتبار ايش هو ان فساد, فساد الوضع لا يكون دين ص ا ل ح ة تدين الحكم عليه تمام من أ ن و ا ع ه ا ان يخالف النص أ ن يثبت في النص هو ا ل إ ج م ا ع لعله ا ل م س ا م عن عله ح ك م يعني إ ذ ا كان ت ل هذا النوع اذا كان فساد الوضع من هذا النوع هو لا؟ فساد الوضع وفساد لا؟ وانت؟ وانت هذا؟ انه ثمو فساد وضع وليس فسادها الوضع لما مايكون ذ الاخير ان يثبت بالنص او الاجماع ان ع ل ة المسجد ي الجامع ة ا ل م س د يدل ن ي على ن ق ي ل حكمه اذا كان هذا النوع افهم هذا فساد وضع وفساد اعتبار فساد وضع ف س ا د ايش فساد الاعتبار عندك لان فساد عندك الاعتبار هو م خ ا ل ف ة ل ف ي ا س للنص او ل ا ج م ا ع طيب جميل ممتاز、أنا. اسمعوا كيف نرد و احد رد ع ل ي ه قال لك فساد العشق ا ل آ ن الحنفي ذ ل ي رد علينا الحنفي رد علينا و قال لنا قياسكم فاسد الاعتبار و خالف لقول الله تعالى و الصائمين و الصائمات الايه كيف نرد عليه كيف نرد عليه كيف ترد على من قال أ ن ا أ ن ك أ ن دليلك فاسد الاعتبار كيف ترد عليه و بسم الله واحد اسم يقول ه الطعن في ا ل س ن ة الطعن في ليش في ا ل س ن ة إ ذ ا كان هذا من الكتاب من ا ل س ن ة اقول هذا ضعيف الحديث ضعيف واحد طعن في ا ل س ن ة ده اثنين ا ل م ع ا ر ض و ل ه ذ ه تعارضها آ ي ة أ خ ر ى ث ل ا ث ة من ع ا ل ظ ه و ر هذا غير ظاهر أ ر ب ع ة التاويل هذا النص مؤول كم اجربه كم أ ر ب ع ة إ ذ ا هذا هي جوابه قال وجوابه ا ق ر أ بسم الله ق ر ا اقرا صوتك قبل الجواب في السلطه الاخرى آه تمام تمام اه وله ولو طيب م س أ ل ه يعني ركز معي انتم ا ل آ ن عرفتم فساد الاعتبارات فساد الاعتبار م خ ا ل ف ة ت م الدليل م ا ا للنص ي ا ل ي أ و لا أ و اسمعني إسمع, إسمع. ي ا ل آ ن اتكلم ع ل ى الترتيب أ ن ا قال عندي ا ل آ ن هل أ ق د م ه على المنوعات ت م ام أم أ خ ر عنها قلنا لك هذا ولك هذا يعني قال الان هذا قياس ه ا س ت د ر عليه بهذا القياس انا عندي ا ع ت ر ا ف عليه بالمنع وعندي ا ع ت ر ا ف عليه بلاش فشاد الاعتبار فهل ترون م ق د م فشاد الاعتبار ام م ق د م المنع قال لك ايش ق ا ل ه ه ت ق ا ء م وله اي للمعترض في فساد الاعتبار تقديمه على المنوعات في المقدمات و ت أ خ ي ر ه عنها لمجامعته لها من غير مانع من تقديمه و ت أ خ ي ر ه قال و له تقديمه على المنوعات في المقدمات يعني هناك كثير من الاعتراضات ترجع الى المنع هناك كثير من الاعتراضات ترجع الى المنع ك ق ل لك في المناظرات انك تقدم على المنع و ت أ خ ي ر ه عنها لك أ ن تؤخره عنها لك أ ن تقدمه و لك أ ن ت ش تؤخره لماذا ل أ ن ه يجتمع معها يجتمع ايش يجتمع معها قال ي مجامعتي لها من غير مانع من تقديمه و ي ش اتاخر ه فلا مانع انك تقدم و لا مانع انك إ ي ش انك تؤخر و بتجي معنا ترتيب الاعتراضات كلها بتجي معنا إ ن شاء الله هذا من بعد هذه بتجي معنا كيف نرتب الاعتراضات اعتراضات كيف نرتبها ترتيبها ما هو مقدم الاعتراضات الى اخر بعد هذا الان بينتقل الى الجواب الان س ي ن ت ق ل الى م س أ ل ة اخرى وهي الجواب كيف نجيب كيف يكون الجواب تم, تم وجوابه كالطعن في سنده اي سند ا ل ن ف ب ا ا ل ج م ا ع بارسال او غيره はい。 قال وجوابه الضمير يعود يا محمد شافع ايش وجوابه أ ي جواب المستدلي على المعتلين بفساد له الاعتبار كَهَ قال لك ليش ت ب ت لك ه قال لك هذه بعض أ م ث ل ة ا ل أ ج و ب ه مش كلها ما تنحصر بها كلها واحد مثل الطعن في السند يعني قال لك هذا قياسك مخالف ل ه ذ ا الحديث اقول له ذ ا حديث ضعيف ضعفه فلان وفلان تمام قال أ و ا ل إ ج م ا ع ق ل ا هذا ا ل إ ج م ا ع لم يصح لم يصح نقله لم يصح سنده تمام قال ب إ ر ش ا ل ن ا و غيره يعني أ ن المرسل ضعيف ق ل ا هذا مرسل ليس حجه طيب هذا واحد ة الثاني ب ا ل م ع ا ر ض ة قال قالنا و ص ا ئ م ي ن و ص ا ئ م ة ت قلنا هذا معارض بقول النبي صلى الله عليه و سلم لا صيام لمن لم يهلها. لا به لا صيام من لم يبيت, يبيت الصيام من الليل فلا صيام هذا معارض ف ي ت س ا ق ط وهذا نص وهذاك ي ش ظاهر تمام طيب ل ذ ل و ا ل م ع ا ر ض ة للنص بنص آ خ ر ف ي ت س ا ق ط ويسلم دليل المنع المستدير طيب ثلاث ذ منع الظهور دليلك هذا غير ظاهر في م ق ص د هذا غرضه أ ن ه إ م ا نص و إ م ا ظاهر وهذا ليس ظاهر و بقوله ليس نص ل أ ن ه هو حجه يمكن ردد على الحلف يقول ما هو نص ليس ظاهر وليس نص ليس فيما بي تذكرونه والتاويل يعني ن ه و ل دليلهم هذا مؤول بكذا قال له بدليل لكن بدليل تقدم معك؟ في اي ل ت أ و ل أي ت أ و ي ل بدون دليل فهو ت أ و ي ل فاسد مردود تمام طيب ذو ا ل ت أ و ي ل هذا قال لك والتاويل له بدليل, والتأويل له بدليل. قال وزدت ا ل ك ا ف ى ك ا قطعني في سنده لدفع توهم ي حصر الجواب فيما ذكر انتبه ا ل ت و ا ب عن ف ش د الاعتبار لا ينحصر في هذا ف إ ن ه لا ينحصر فيه إ ذ منه القول بموجب ا ل أ ن تقول ايش تمام انا أ ق و ل بموجب دليلك انا أ ق و ل بموجب هذه ا ل آ ي ة أ ن للصائم له أ ج ر عليم لكن هذا من لم ي ن و ليس صائم ح ق ي ق ة أ ن ا أ ق و ل بموجب دليلك ولكنه لا يدل على محل النزاع اذا ايضا من ا ل أ ج ا ب ه انك تعترض عليه ب ا ل ق ل ب لا بالموجب ا لا ق ل ل ب بالموجة لا كما بينته يقول لنا شيخ الاسلام كما بينته في ا ي ش الحاسوب الان بناتي الى جسم جديد ويش يسمونه هذا, هذا يسمونه المنع المنع هذا اعظم اعظم القوادر و أ و ش ع ه ا وهو منع عله الوصف يعني م ب ا ش ر ة تعترض عليه تقول لا أ س ل م أ ن هذا الذي ذكرته هو, هو عله تمام الان منهائي منع ع ل ي ة الوصف تمام قال تمام يعني أ ن ا لا أ س ل م أ ن ه عله ولهذا يسمون ه ا ل م ط ا ل ب ة يعني اطالب الخصم ب أ ن ه ص ح ي ق و ل ل ه ص ح ي عله ت صحح علجة ص ا ل ع ل ة هذا ليس ع ل ة أ م ن ع ان يكون علمك ل ا المنع في العله في منع في الاصل أ م ن ع ان هذا عله في الاصل سلمي و ما عله لكن ما امنع انه امنع وجودها في الاصل أ م ن ع وجودها في الفرع اجسام المنع ب ي أ ت ي بعدها س ا م المنع ا س ا م المنع طيب اقرا بسم الله ومنها ومنها اي من القوادح منوع اليه الوصف أ ي منع ب و ن ه ا ل ع ل ة وتسمى ا ل م ط ا ل ب ة أ ي بتصحيح ا ل ع ل ة المتبادل عند اطلاق ا ل م ط ا ل ب ة و ا ل أ ص ح قبوله و إ ل ا ل أ د ى الحال إ ل ى تمسك ا ل م س ت ض ل بما شاء من ا ل أ و ص ا ف قال وتسمى ا ل م ط ا ل ب ة أ ي بتصحيح ا ل ع ل ة تمام المطالب المتبادل عند اطلاق المطالب ة ف ا ل أ ص ح قبوله و إ ل ا لادى الحال إ ل ى تمسك المستدل بما شاء من الاوصاف ل أ م ن ه المنع وقيل لا يقبل ل أ د ا ئ ه إ ل ى الانتشار بمنع كل ما يدعي ع ل ي ت ه قال قال ومنها اي من القوادح منعو ع ل ي ة الوصف ومنها اي من القوادح منعو ع ل ي ة الوصف طيب قال ومنها اي من القوادح منعو ع ل ي ة الوصف امام منع النيه الا امعناها معناها أنا المعترض يقول لا اسلم أ ن ما ذكرته علم قال وتسمى ا ل م ط ا ل ب ة عندهم في مصطلحهم سمى ا ل م ط ا ل ب ة يعني ا ل م ط ا ل ب ة بتصحيح ا ل ع ل ة ف ك أ ن المعترض يقول للمستدل صحح علتك قال إطلاق العلة المتبادر المطالبة أي بتصحيح عند طيب. السؤال ا ل آ ن هل هذا المنع لما يعترض ذ عليه ويقول لك ترد لا ل ل اسلم ان ما ذكرته علّ. عله تثبت انه عله بمسالك ل العله ّ ة التي ت م التي بمسلك المسالك العلّة مرت معنا قال و ا ل أ ص ح قبوله هل يقبل المنع ا ل أ ص ح قبوله و إ ل ا قياس استثنائي ة ت م اي م أ يقول لك الدليل لو لم نقل بقبول المنع لادى أ ن يتمسك المستدل بما شاء من ا ل أ و ص ا ف تمام ل أ م ن ه المنع و لكن لا يجوز له أ ن يتمسك بما شاء من ا ل أ و ص ا ف أ ن يلزم ا ح ن ي ك و ن ا ي ن يكون مقبولا قال و إ ل ا لادى الحال إ ل ى تمسك المستدل بما شاء من ا ل أ و ص ا ف ل أ م ن ه المنع و قيل لا يقبل ما يقبل منه واحد بيجيب يقول ج ي ي ب يعني أ م ن ع كون عدتك ه ذ ا ما يقبل منك لماذا ل أ ن ه قال ل أ د ا ئ ه ل ل ا ن ت ش ا ر بمنع كل ما يدعي عليه يدعي يعني يعني يؤدي ا ل الانتشار يعني م ب ا ش ر ة أ و ل ما يصل أ و ل ما ب ت ب د أ ا ل م ع ا ر ض ة مش هذي طولها هذا مثل المحامي الخصم اول ما ب د أ ت ا ل م ن ا ظ ر ة طبعا ي ل م ن ع و ا ذ ان أ م ع ه أن ما ذكرته عدتك بيقوم ل ر ج ا ل هذا ب يستدل ويصحح العله بعد ما صحح ل ع ل ه يجب لها قادح لذيذ بدا م ع ه من ا ل ن ق ط ة ب ي ج ي ب لها قادح و هكذا على كل حال انتم قال وجوابه قال وجوابه يعني جواب المنع عن علي د الاصل ب إ ث ب ا ت ه اي اثبات اي ا ل ع ل ي ة بمسلك من مسالك العله ليش المتقدم على يعني كل حال ان شاء الله انتم بتدرسون يعني يعني هذه الاداب البحث والمناظرة والعلن هذه بتدرسون والمناقشات مادة مادة دراسات دراسات فتدرسون والمناظرة بتوسع سنة خامسة وصولية وصولية هذه المسارح تتوسعون تطبيقات ت م ي ن ا ت اكثر و أ ك ث ر إ ن شاء الله ب م ا د د ة ر ا س ا ت أصولية دراسات أ ص و ل ي ة في س ن ة خامسه ة سنة, سنة الان افهم هذا ودقق فيه إ ن شاء الله يكون لكم توسع فيه كما ذكرت لكم ا ق ر أ بسم الله وجوابه باثباتها هي العليه بمسلك من مسالك العليه ا ل م ت ق د م أعلى بس إ ذ ا نرحل ذ ا تعرفنا في هذه ا ل م ح ا ض ر ة إ ل ى قادحين القادح ا ل أ و ل فساد ل الاعتبار وعرفنا م خ ا ل ف ة الدليل للنص أ و ا ل إ ج م ا ع وعرفنا امثلته الجواب ايش يكون الجواب <تصفيق> الجواب له ع د ة أ ج و ب ة منها تمام ايش ضعف <تصفيق> السند المعارضه ا <تصفيق> عدم ايش م ن ع مع عدم ايش عدم ظهور التاويل ايضا من القوادح منع النيه الوصف تمام ب أ ن لا يسلم المعترض أ ن الوصف الذي استدل به المستدل ع ل ة ويطالبه بتصحيح ا ل ع ل ة فيجاوب عليها ل م س ت د ل بماذا ب إ ث ب ا ت كونها ع ل ة بطريق من طرق ا ل ع ل ة التي تقدمت معنا نقف إ ذ ن خف على هذا ن س ا على هذا ن ك ه ن عند ا ل ش ر ط معنا اللي الصفحه هذه يوما يوما يوما يوما يوما يوم الاثنين وهذه يوم الخميس الخميس ده عن ي ا ل أ س ب و ع القادم الخمس الاسبوع القادم إ ن شاء الله الخميس القادم مش هذا ونخلص ت ب ق ى معنا محاضرتين ا ل أ س ب و ع السادس عشر نجعلها ذ ل م ر ا ج ع ة و ط ر ي ق ة الاختبار و ك ي ف ي ة الأسلوي. انا ل ل أ أ س تقريبا يعني من أ ج ل أ ن يكون الاختبار و ا ض ح وجليا على الطلاب حتى لا ي ش ت ب ع عليهم أ ن ا أ ع ت ز م أ ن يكون الاختبار ث ل ا ث ة أ ق س ا م لكل قسم عشرين د ر ج ة القسم ا ل أ و ل في أ ر ك ا ن القياس القسم الثاني ن اسمع نقول أولاً لك ا ل ع ش ر ة ا ل ل ي ب ت ج ي ك في أ ر ك ا ن ن القياس ثانيا ً ا ل ع ش ر ة ا ل ل ي ب ت ج ي ك في مسالك العله ثالثا ً العشره أ ل اللي ة ا بتجيك في شفت ق و ن وكل عليه ي عشرين. عشرين في عشرين في عشرين ساوي ن ستين كم؟ ذ التي ن و عقلنا والأسئلة شاملة تاتيك ز تخرج عن في قواعد ن ا ل ح د و ع ن حدود ليش نطاق ليش؟ السؤال يكون هكذا احسن اه اه السوال الفروع او الفروع لا بالأسف على لابن سوال سمعون قد يقدم تطبيقه سمعين نفتح